يحب الكنسة من غير منامي وهو الغانية يا بني الحرامي يحب الكنسة من غير منامي وهو الغانية يا بني الحرامي تناحب النفح السلطة ولكن رأيته الحبا من ش الكرامي كل الم ع القمال الأسدي مادا قتي م ججد بدين الص حتى وظف بالمسجد بالله بالله رب عريش صلاته لا تخوني في حجني. that